Lahum min fauhim zulul min an-nal, wa min tahthim zulul. Zalik yuxof Allah bihi ibadahu, ya ibad, fatquun. Wal-lathin jatnab al-talqot ayi abduha, wa anabu ila Al-lahin yang istimewa, al-qolul, fytabuun ahsana. Ulai'k al-lahin hadahum Allah, wa ulai'k hum ulul al-bab. Afan pahq'aleih kalimat al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 dan nafkah fik Caur fah Cegah man fik Sembahat wman fik Ardh illa man sha Allah. Thumman nafkah fihih akrar fah dahum tiamu yan zurun. Wa ashraqatil Ardh